كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون آفسهم إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما يستقفون من الناس ولا يستقفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا من القول وكان الله بما يعملون محيطاً ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم؟ ومن يعمل سوءا أو يغلب نفسه ثم يستغفر الله يجد الله رفورا رحيما ومن يكسب إثنا فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن ما لبستنا وإثم منا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم نطفة منهم أي ضلوك وما نضلون إلا آفسهم وما وناضرون. كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما